الاحتفاء بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم وما ينبغي أن ننظر فيما يتعلق بجوانب أحواله كافة صلى الله عليه وسلم من تلك السيرة المشرفة العاطرة فكان نصيب التأييدات الإلهية هو نصيب هذا العام يعني نصيب ما نتكلم فيه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام هو التأيدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابات المكرمون وهذه التأيدات الإلهية هذه التأيدات الإلهية كما بينا كما بدأنا في الجمعة الماضية إنما تنبني على هذين الأمرين الذين تكلمنا عليهم أو أشرنا إليهم وهما قضية الدعوة إلى الله تعالى مع التحمل لما يترتب عليها والبازل لها فما تحققت الدعوة إلى الله تعالى كان هذا هو موضوعنا الذي ينبغي أن ننظر فيه وهو أن الدعوة قد توقفت لأزيل أسباب السياسية والاجتماعية وهذه المصائب التي حلت علينا فتوقفت تلك الدعوة إلى الله تعالى كان لزاما أن نشير إلى قضيتها وهي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم التي بأث إليها كانت قضية الدعوة إذن والبازل في سبيلها والتحمل من أجلها تأتي قضية التأييدات الإلهية وهذه القضية هي قضية التأييدات الإلهية تقوي إيمان المؤمنين وتشحذ همامهم وعزائمهم إلى القيام بالدعوة إلى الله تعالى ونصرة دينه وأن الله تعالى حافظهم ومؤيدهم وأنه ما أن يقعوا في شيء إلا وأن يجد الله تعالى معهم وقفا لهم ينقذهم مما يقعوا فيه أو يؤيدهم فيما هم فيه وهي التي افتقدناها تلك الأيام حيث وصلنا إلى هذا الحال الذي لا دعوة فيه ولا بذل فيه ولا تحمل فيه إلا من رحم الله تعالى وذكرنا في المرة الماضية كذلك هتين القصتين من قصص التأييد الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وهي قصة الخندق وقصة الخندق هي رواية جابر رضي الله عنه حيث ذكر أنه رأى خمسا شديدا في النبي فرجع الامرأة وكان النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم بقوا ثلاثة أيام يحفرون في الخندق حفرا شديدا ما يذقون زواقا ما ذاقوا شيئا ثلاثة أيام مع الشدة التي تحملوها والبث الذي بزلوه في حف الخندق المهم ذهب جابر إلى امرأته ليعد لهم طعاما للنبي ورجل أو رجلين معهم فقط فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هؤلاء الألف معهم من أصحابه إلى بيت جابر ليطعمهم جميعا من فضل الله تعالى وكان تأييدا لله تعالى كان تأييدا من الله تعالى للنبي ولم يكن هذا التايد كما يقول الناس هذه معجزه للنبي نعم معجزه للنبي ولكن هذه المعجزه لم تكن لتقع للنبي صلى الله عليه وسلم لولا وجود الصحابه رضوان الله عليهم الذين احتاجوا إلى هذا التايد الالهي والمدد الالهي حيث لاقوا وناقوه وبذلوا ما بذلوه ولم يكونوا ينتظرون شيئا من أحد إلا أن الله تعالى وقف لهم وأيادهم وردهم مجبورين سبحانه وتعالى وكذلك ذكرنا قصة أبي عبيدة بن الجزوح رضي الله عنه في هذه الغزاء التي خرج ينتظر فيها حيرة قريش حيث أخرج لهم البحر وفضل الله تعالى ليس بحر ليس شيئا هذه الدب التي أكلوا منها شهرا كاملا حتى سمنوا بعد أن كانوا يأكلون ورق الشجر لأنه يضربون الشجر يأكلون الخبط وهو الورق الذي تأكله الإبل ذكرنا ذلك في المرة الماضية وبينا زيت إيدات الإلهية لهؤلاء الدعين إلى الله تعالى المتجردين له وحده فقط لا لشيء ولا لشيخ ولا لجماعة ولا لأحد إنما لله تعالى وهذا استكمال هذا الكلام اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ أيضا بقصة البزل التي نراها هو قصة التأييد الإلهي وكما سمع من سمع في المرات الماضية الاختصار الشديد الذي ليس من عدته في شرح هذه الأحاديث حتى نطلع على هذا الكلام الجميل من كلام النبوة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مقصدنا فلنطلع على هذه المعين التي تعيد شحز هذه الهمم ورافع هذه العزائم للسير إلى الله تعالى وأن يعلموا أنهم مهما بزلوا لله تعالى فإن الله تعالى يكافئهم في الدنيا والآخرة ويكفيهم مكافأة الله تعالى إذا لقوه في يوم الفقر والحاجة وهذه الأولى والثانية كيف نرى أنفسنا إلى ما وصلنا إليه وما يمدغي أن نكون عليه. هذا الحال الذي وصلنا إليه ينبغي أن يتحرك هذا البحر الراكد النائم في طريق الله تعالى حتى إن عادوا إلى شيء من هذه السيرة العظيمة يوشكوا أن تتمزل عليهم رحمة الله وأن يصيروا من أوليائه المكرمين سبحانه وتعالى وقصة اليوم أيضا تتعلق بالخندق هذه قصة كثيرة أود أن أحكيها سريعا تبين أذين معاني من البازل والدعوة والتحمل ثم العقبة الحسنة من الله تعالى وهذه القصة السريعة الأولى قصة تذكرنا بما نحن فيه وما نأمل أن نصير إليه حتى من مجرد أمل وهي قصة حزيفة في الخندق أيضا في موقعة الخندق موقعة الخندق كما تعلمون يصورها الله تبارك وتعالى يصور النتيجة أولا ثم يبدأ القرآن في تصوير ما حدث للمؤمنين إلى أن قال وزلزلوا زلزالا شديدا يعني وصل بهم الحال إلى أنهم زلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجة وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وهذا الزلزال الشديد والابتلاء الذي ظنوا معهم أنهم لتقصيرهم هؤلاء المكرمون يظنون أنهم لتقصيرهم ظنوا بالله هذه الظنون وتظنون بالله الظنون يعني تظنون أن الله سيهلككم لأنكم كنتم مقصرين فيما أمرتم بحمله من الأمانة المشرفة فما ذلك بنا نحن المهم هذه تصوير سريع. صور الله تعالى موقف المؤمنين وموقف الكافرين وموقف المنافقين والذين في قلوبهم مرض وموقف اليهود وما فعلوه في المؤمنين من خيانة وغتر حتى زلزل المؤمنون زلزالا شديدا ذكر الله تعالى العقبة فقال لخصها كلها في جملة واحدة اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ملاخص الكلام جاءت هذه الجنود وجاءت ريح الله تعالى والجنود وانتهى أمرهم إلى ما ذكر الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغزهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال كان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياسيهم يعني من حصونهم أنزلهم من حصونهم وعرضهم للقتل والأسر وأورسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا هذا ملخص الكلام يقول حزيفة وقال له بعض فتية من التابعين لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلنا ولفعلنا ولفعلنا ولا حملناه على الأعناق ما تركناه يمشي على الأرض يقولون ذلك لحذيفة وهو من التابعين من شباب التابعين يقولون له ذلك فقال لا تقول ذلك لا تقول ذلك لو شهدتنا يوم الخندق ما كنتم تقولون هذا القول هو يقول بقصة الخندق يذكر قصة الخندق ويقول لو رأيتنا يوم الخندق يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يستطلعه أحال القوم من يأتي بخبر القوم هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يكون فيأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة من يقوم فيأتيني بخبر القوم ويرجع وهو رفيقي في الجنة ما قام أحده من شدات الخوف ومن شدات الجوع ومن شدات البرد نظر إلى ما كان فيه من شدات الخوف والجوع والبرد التي صورها الله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم حزيفا قال لم يكن بد لم يكن بد من أن قال قم حزيفا إلا أن أقوم ما قم أحد لا يستطيع أحد يقوم من البارد والجوع الذي يوم فيه على الخوف وكانت كما يقول هزيفة ليلة شديدة الظلمة ما يتميز أحدنا أصبعه من شدة الظلمة لا يرى يديه يرى كفه من شدة الظلمة وكانت غداة الصبح يعني كانت غداة شديدة القرر هم يقولونها بالضم كانت غذية شديدة القر يعني شديدة البرد ثالث جهاز وكانت ريحا شديدة لا استطيعون أن يقفوا مع بردها قال قم فقمت يقول حزيفة وكان جاء في ممتلئا خوفا وجوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم استطلع خبر القوم ولا تحتسن حدثا فيهم حتى تأتي فقمت في هذا البرد ولم يكن لي كساء يعني يتغطى به والبسه إلا مرط امرأته ملاءة هكذا لا تبلغ رأسه إن بلغت رجليه أو لا تبلوا رجليه إن بلغت رأسه فقمت فقال الله محفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يميني وشمالي ومن فوقه. فانطلقت لا أشعر بشيء فرغ جوفي من الخوف والجوع ومن كل شيء وكأنني أسير في حماب يعني من الدفء الذي كان فيه حتى وصلت عسكر القوم فرأيت الله تعالى قد أرسل ريحه وقفت بجواري مؤسكر بني عامر مؤطفا من أحزاب الذين اجتمعوا الحرب النبي صلى الله عليه وسلم وقفت فسمعتهم يقولون الرحيل الرحيل وجدت الريحة قد أكفأت قدورهم ودفنت أوتادهم وكسرت فيماهم وقلبت عليهم الحجال وجدت رجلا دسما حميتا أبو سفيان يعني مليئا ممتلئا يضع يدي على النار ويمسح على جسده يستدفئ يعني فوضعت السهم في كنانتي وقلت أضربه وأننتهي منه فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني وإذا بأبي سخيان يقول الرحيل الرحيل والقوم يقولون الرحيل الرحيل لم ي ووجدت الريحة قد أطفأت نيرانهم وسفت عليهم الرمال والحجارة وقلعت خيامهم وهم يقولون الرحيل, الرحيل الرحيل رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أن وصلت حتى عاد إلي القر والبرد فصرت أقرقف أقرقف هذه اللفظة العربية لأرجح من البرد يعني رجع إليه مرة أخرى البرد والجوع فبعد أن صار لله تعالى هذا السير الذي صاره إذا به يرى هذه التأيدات الإلهية التي ذكرنا أن يذهب عنه في هذا الضنك الذي يصوره الحديث يذهب عنه جوعه وضنأه وبرده وخوفه لو قيل لأحدنا شيئا من ذلك لو قيل لأحدنا شيئا من ذلك ما تحرك أنا مريض أنا تعبان أنا لا أستطيع أنا لا يمكن أنا أنا أنا عندي برد شوية أنا عندي <تصفيق> كذا مما يقول الخلق اليوم رجع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا حذبه أمر كما تعلمون يقوم إلى الصلاة وهذه ما ينبغي أن تكون عادة المؤمنين اليوم أنه يحزبه أم يحزنه أم يهمه أم يصيبه أمر بغم أن يقوم إلى الصلاة أن يتعاقد الناس ذلك أن يستعينوا بالصلاة وأستعينوا بالصقر والصلاة لا أستعين بالناس وأذهب وانا طعبان وانا مريض وانا فكذا وانا فشيء وانا حصلي وانا مغموم وانا مهموم وأنا لا يقوم إلى الله أقول له زلك يقول له وانا مغموم وانا حزين وانا خائف وانا جائع وانا كذا والله تعالى كما قال فتوكل على الحي الذي لا يموت ان ذهبت إلى أحد يموت لم تتوكل إلا على الميت الزائل رجع حزيفة فأشار إليه النبي وهو يصلي فجاء عند قدمه وبسط عليه شملته فنام حتى الصباح وإذا بي يقول له قم يا نومان لحزيفة رضي الله عنه رأينا في هذا المعنى في هذه القصة كيف أن هؤلاء التابعين من أمثالنا مثلا يقولون ليتنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول ونفعل ونفعل ونفعل حتى هذه لم نتخيلها ولم نقولها ولم نحلم بها أن نكون معه لنكون في فداءه يقول ذلك التابعون رضي الله عنهم فإذا به حزيفة يقول لهم لا تقول ذلك لو رأيتنا يوم كذا وكذا ما كنت تتخيل أنك يمكن أن تقول هذا القول فكانت هذه القصة كما ترون ترى الناس مدى التحمل ومدى البذل الذي بذلوه لم يكن بعد في وسعهم شيء يمكن أن يبذلوه لله تعال لقد بذلوا كل شيء حتى صاروا إلى أنهم لا يملكون شيئا لا ثيابا ولا أكلا ولا طعاما لا يملكون إلا الخوف والجوع والبرد ومع ذلك قاموا وتحركوا ظنين بالله هذا الظن الجميل وهو أن يؤيدهم سبحانه وتعالى بعد أن كانوا خائفين شد الخوف أن يكون تقصيرهم سببا في أن ينزل به ذلك الحال السيء هذه القصة إذن تحمل المؤمنين على الموم مهما وقع بهم أن يقوموا لله تعالى وأن يعلموا نزول مدد الله جل وعلا عليهم وأن يعلموا أنه مهما كانوا في شغل الله تعالى فإن الله تعالى يكون في شغلهم وأنهما مهما كانوا على حالي من الخوف والجوء وكذا وكذا فإن الله تعالى يقويهم ويغزيهم ويقوموا على شؤونهم ولا يكون ذلك كلهم منعا من أن يقوموا بأمر الله أو أن يقصروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما علموا ذلك انطلقوا حينئذ ليحملوا تلك المسؤولية بدلا مما نحمل فيه هذه المسؤولية حملها مصعب بن عمير نرجع إلى مصعب لنرى هذا الحال مصعب بن عمير كما يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان من أجمل فتيان مكة وأغناه يقول النبي هذا القول صلى الله عليه وسلم بعدما رأى مصعبة رضي الله عنه وهو يتمنطق بإهاب كبش يقول عنه لم أرى في مكة أعتر منه ولا أحسن منه ولا أحسن سبسابا منه وكان له أبواه يغزيانه بأنواع الطعام والشراب إذا به اليوم يلبس إهاب كبش يعني اللي لبس على جسمه رضي الله عنه فاروة خروف لا يلبس شيئا ولقد رأيته وقد شري له أو اشترى حلة بمئتين درهم يعني شيئا غاليا جدا كما أعطر شباب مكة وأحسنهم المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه هذا المسكين الآن الذي لا يجد ما يلبسه لقد ترك ذلك ابتغاء مرضات الله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم مصعى بن عمير أسلم قديما في دار الأرقم بن أبو الأرقم وكتن إسلامه فوش به بعضهم إلى أمه فكانت أمه مليئة سرية هي التي تقوم عليه مليئة سريعة يعني غنية جدا فحبسوه حتى تمكن أن يهاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية وعاد الهجرة الأولى إلى الحبشة وعاد رضي الله عنه يقول الحديث هذا وكان قد حرج حرج يعني صار جلده كجلد الحي تخشف جلده من وصل من وصل إليه حاله من التقشف والزهد في الدنيا والجوع وما وصل إليه من تلك الأحوال في سبيل الله تعالى يعني حتى خشن جلده خشونة شديدة ثم هاجر إلى المدينة بعدما طلب الأنصار من النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم القرآن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام فأرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه ترى هذه الفترة كلها لم يقصر مصعب رضي الله عنه في أن يقوم لله تعالى وأن يبذل لله تعالى وأن يتحمل في سبيله سبحانه وتعالى ما كان يرجو إلا رحمة الله اتغاء مرضات الله نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لم يقصر يوما ويقول لا أستطيع ولا أملك ولا أفعل ولماذا يعني الجوع والعطش ولماذا يتحمل ولماذا يبزل وقبل أن نستكمل قصته حتى يرى المؤمنون هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الذي نور الله قلبه وفعل وفعل ولقد رأيته في مكة كذا وكذا من أحسن شبابها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسوف تفتح عليكم فارس والرو فارس والرو وستحوزون أموالها وساعتها سيغدو أحدكم في حلة ويروحوا في حلة وتغدو عليه صفحة وتروحوا عليه صح يعني جلوا أكل الصبح كذا والدهر كذا قالوا نحن يومئذ خير يا رسول الله كفينا المؤنى ونتفرغ العبادة قال لا حتى ينظر الناس إلى أحوالنا قال لا صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ في هذه الحالة التي كانوا فيها أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة ليدعوهم إلى الله تعالى وليعلمهم القرآن وهي قضياتنا التي نتكلم عليها وبذل لها مصعب حياته كلها وأهله وماله ووطنه وداره وترك ذلك كله حتى مات يوم أوحد شهيدا رضي الله عنه لم يكن له سبب يكفنونه فيه كانوا إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطوا رجليه ظهرت رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وفرشوا رجليه بشيء من الإسخر نبات البادية ضعوا عليه شيئا ذهب عمير نسمع إلى هذا الفاتحة في الدعوة إلى الله تعالى من أولئك يدعو في الأنصار وبدأ الإسلام يفش فيه في الأنصار رضي الله عنهم وما لم يبقى بايت من بيوت الأنصار إلا وسمع بالإسلام وكانوا مستخين خوفا من أولئك الكبراء الذين جاء الإسلام ليدمر حصوناهم وليزهب جاهاهم وملكاهم وفي يوم كان جالسا مع هذا الصحابي الجليل الذي أواه في المدينة وهو أسعد بن زرارة رضي الله عنه من المكرمين الأوائل النقباء يجلساني في عند بير مرق حديقة من حدائق الأنصار يدعوان الناس فيها خفيةً علم بهم سيد الأوس وكذلك سيد من ساداتها وهو سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا أسيد بن حضير وكان أسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين فقال لأسيد بن حضير سيد من سعدات الأوس إذهب إلى هذا الذي جاءنا ليسفها ضعفاءنا وليعيب ديننا وآلهتنا إذهب إليهما فانهاهما ولولا ما كان أسعد ابن الزرار مني لكفيت كذلك إذ هو ابن خالتي كما تعلم لا أقدم عليه أحدا فقال نعم ذهب إليهما أسيد ابن حضير ووقف عليهما متشكما يسبوهما ويشتموهما ويقول تاتيان هنا في بيتنا لتسرفها ضعفاءنا ولتعيب آلهتنا فكف عن ذلك إن كان لكما بأنفسكما حاجة إن كان لكما بأنفسكما حاجة فكف عندما جاء إليهما قال أسعد بن زرارة لمصعد هذا سيد من سادات قومي فاصدق الله فيه قال مصحب إني يجلس نكلمه إن شاء الله تعالى فقال لما وقف عليه ما قال اجلس فاستمع فإن رأيت أمرا قبلته رضيته قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره قال أنصفت فجلس وكذ الحرب وجلس فقرأ عليه القرآن وذكر له الإسلام يقول أسعى والرواه والله لقد رأينا قبل أن ينطق بالإسلام وجهه رأينا الانشراحة والتسهل في وجهه الانبساط يعني والتهلل ثم قال ماذا يفعل من أراد أن يدخل هذا الدين قالوا يتطهر ويطهر سوبيه وينطق بالشهادتين ويصلي ركعتين فقام ففعل على ذلك ثم عاد إلى نادي قومه قال سعد بن معاذ عندما رأىه راجعا والليل قد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به قال ماذا فعل قال خيرا وجدتهما يقول وجدتهما المتساهلين قلت لهما فقالوا نفعل ما أحببت ثم حب أن يفعل في سعد بن معاذ كما يقال شيئا يعني اجعله يذهب إليهما فقال له وقد سمعت أن بني حارسة ذهبوا ليقتلوا أسعد بن الزرارة ابن خلاتك ليحتروك قال نعم فقام سعد رضي الله عنه مغضبا ومسك حربته وذهب ليرى هؤلاء الذين سيقتلوا ابن خلاته أسعد بن الزرارة رضي الله عنه فلما رأاهما مطمئنين علم أنه إنما فعل به ذلك ليذهب ليستمع هو الآخر إلى القرآن والدين قال أسعد لقد جاءك سيد قومي ولو أسلم ما تخلف عنك منه رجلان من قبيلته فاصدق الله فيه وقف سعد متشتما ويسب وكذا وكذا قال له مصعب. إجلس فاستمع فإن رضيت هذا القول قبلته وإن كرفته كف كففنا عنك ما تكره فركز حربته واستمع وتغير رجهه وانشبحه وقام ماذا أفعل من يدخل هذا الدين قال له نفس القول فقام ورجع إلى قومه رضي الله عنه انظر إلى هذا التأييد الإلهي لمصعد نامبير بعد هذه السن طويلة لم يبقى أحد من بني عبد الأشهر من بني وهي قبيلة سعد بن معاد إلا يمسي في ليلة هذه أحد من بنيه إلا مسلما رجع سعد بن معاد إلى قومه وأبيه وزوجه وأولاده قال كلمكم علي يا حرام جميعا إلا أن تسلموا إلا أن تؤمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لهم ذلك قال أي أحد فيكم سعد بن معاذ قالوا خيرنا وأفضلنا وأيماننا نقيبة يعني أفضل واحد في كل شيء قال فكلامكم على يا حرام حتى تسلموا قالوا أسلمنا لله والرسول صلى الله عليه وسلم فما أمسى ذلك اليوم حتى دخل بني عبد الأشهر كلهم في دين الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكانت هذه القصة كما رأيتم قصة التأييد الإلهي لأولئك الذين هجروا في الله وتركوا أموالهم وأولادهم وديارهم وأرضهم أعباءهم وأمماتهم وأولادهم وأزواجهم وخرجوا تحملون ويبذلون إلى أن وصلوا إلى تلك الحالة التي ذكر الحديث وما أخرهم عن دعوة الله تعالى شيء بل تحملوا فيها كل شيء وانظر الى تلك الاحوال التي اندب ان تتحرك في محيطنا النائم وفي عزائمنا تلك المنهاره وهذه الاخلاق وكيف يصدق المرء ربه سبحانه وتعالى حتى ينور الله له قلبه ويفتح له سبحانه وتعالى هذا الفتح الذي راينا هذه القصه اذا تبين مسؤوليه هؤلاء المؤمنين بدين الله تعالى لتحمل قضية الدعوة مرة أخرى والسير بها وأنهم ما يفرطون في صغير ولا كبير ولا في ليل ولا نهار ولا في عامد ولا في غيره أن يدعو إلى الله تعالى كانت القصة الأخيرة التي نود الإشارة إليها متعلقة كذلك بالتأييد الإلهي لولئك الدعاء إلى الله تعالى جاء وفد من عضل والقارة من قبيلتين قبائل العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن نبينا إسلاما فأرسل معنا نفرا من أصحابك يقرئون الناس القرآن ويعلمونهم الإسلام فأرسل معهم ستة نفر صلى الله عليه وسلم على رأسهم قيس عاصم بن قيس رضي الله عنه عاصم بن قيس هذا جد عاصم بن عمر بن الخطار ولد من أولاد عمر رضي الله عنه تزوج ابن بنت قيس هذه بنته والابن عمر فأنجبت عاصما على اسم جده عاصم ابن قيس لو تذكرون خصة المرأة التي كانت تريد أن تخلط الماء باللبن في عهد عمر رضي الله عنه المهم فأخذوهم معهم وذهبوا إلى ديارهم وفي الطريق نذروا بهم هزيلا عندما دين هزيل قبيلة أخرى قبيلة هزيل يعني ما اسمه, اسمه ماء الرجيع غادروا بهم وأنذروا بهم هزيلا هؤلاء فأتوهم مئة رامي مئة ويا رامي يعني معه قوسه وسهامه وأحاطوا بهؤلاء الستة وقالوا لهم تنزلون يعني تستأسرون نأسركم ولا نريد منكم شيئا لنقتلكم وإنما نريد أن نصيب بكم شيئا من قريش ويبيعونهم في قريش ليأخذوا منهم شيئا مقابل ما قد فعله المسلمون بقريش في بدر قال عاصم أنا لا أنزل أبدا على العهد مشرك قاتلوا فقتل عاصم واثنان معه واستأسر السلاسة الباقون وهم خبيب بن عدي كما تعلمون قصته وزيد بن الدثنة وثالث كان معهم فأخذوهم وفي طريق حلوا رباط قسئه من هاني وربطوهم فقال هذا الرجل الثالث هذا أول الغدر فأبى أن يمشى معهم فقتلوه وبقي أثنان خبيب هذا الذي قتل في مكة من يعلم قصته هو وزيد بن الدثنة المقصود قصة عاصم الأول عاصم كان قد قتل من عظماء المشركين في بادر وحلفت أمه أنها لا تشربهن الخامر في قحف عاصم رضي الله عنه يعني تشرب الخامر في جمجمته وتدفع مالا مهما كان حتى يقتل عاصم وأن توفيه بنذرها لمقتله لهذا العظيم من عظمائهم جاء المشركون ليأخذوا ليقطعوا رأس عاصم بعد أن قتل ليأخذوها ليحملوها إلى تلك المرأة في مكة فأرسل الله تعالى دبر أو زنبير أو كل شيء فحمد سته أن أن يصل إليها أحد وقد نظر الله تعالى ألا يمسه مشرك فوفى الله تعالى له بهذا النذر ما مسه أحد فقالوا ننتظر حتى الليل ليذهب هذا الدق ونأخذ جساته فجاءوا بالليل فنزل الوادي يعني السيل فاحتمل الجسات وذهب بها إلى الله تعالى فلم يجدوا شيئا هذه قصة صحيحة لمنزمة مش بنحاكي قصة مع بعض يعني فلم يجدوا شيئا وهذا تأييد من تأييدات الرب وتعالى ومن خرج في الدعوة إليه جل وعلا ليقوموا بأمره ويدعوا إلى دينه وينصدوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرنا قصة, مت... قصة أبي عبيدة المرة الماضية لما رأوا هذه الدابة العظيمة من الدواب البحر قد أرقى البحر قال أبو عبيدة هذه ميتة وهم في أشد الجوع يأكلون بحر ورق الخبط ورق الإبل يبلونه بالماء ويأكلونه ثم قال لا نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررنا رسله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله واضطررنا فكلوا فأكلوا منها وكانوا ثلاثمائة شعارا كاملا حتى ثمنوا وحملوا منها إلى المدينة أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كانوا رسل رسول الله وكانوا في سبيل الله وكانوا قد اضطروا فإذا بالله تعالى يعيدهم وإذا به سبحانه وتعالى حميم وإذا به جل وعلا يقف لهم ويظهر تلك الآيات التي تؤيد المؤمنين وتظهر من بعدهم كيف يكونون وكيف يقومون لله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا تولى عمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وغلغنا إما يرضيك لنا واختم بالباقيات الصالحات آمالنا كريم اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وطرد اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم ننصر دينك ورفع رأيتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك ويهزم آداءك عداء الدين يهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اشهر مرضانا مرضا المسلمين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 ربنا اوفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آي واجعلنا للمتقين إماما ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم